Saganta radio, Saganta radio, toch niet altijd bijzwaar weer, toch? Saganta radio, Saganta voor de partitu, allemaal moslims van radio. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بات دغفاتو تافي كوجامتو تجالتمتو توردفتو تسكانتا راديو نور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دغفاتو تافي كوجامتو داكين قوبي سكانتا كودا افرفا كونو كواني سي في دي انجيرا دغفاتو تافي كوجامتو توردفتو تسكانتا Opereken, de kandabran kerstet, bulti halal, a kamin jero, wabaye wabaya is een efdubata to reger, shenik en ajahullah hokairan, wabaya no ipsaturan, wuyaharatis, kopimakanarat, ilmi hosisa, malikanjerufi, in teltje hoisatak, en nu tu hermogab, en nu tu isifrahimata hukab en nu to en nu op het is in kan jero, Nabalinan, ik heb een tot afrika ken. Mahdara zijn ik abdiran. Hangen Takatumurtan wat Kanaf Kopinkun, kun, halan, Ulfatafi, taafie, Rakina amst, raken jero, in een maatschappij na kinds jero ibswaan tf, mahdara bij ro, magara kan Kanafu in turan. أفير راكين غرمشانة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مقربين توربانين درشي فيه نقديمو وراتوالي تنوزي بيزي درشي دبركي ستت أقوم بيتن وني نترافق وني دبرة المحرمات إلى الأبد والمحرمات إلى أمد ورافقوني ثاني إنو مان ثاني ورافقوني هغير داتي في ثاني إذا كان لمان فردني دبرة هل قال لمان تكاؤ مرسال مان دبرته جساتي هعند راحو do na tanaha homatani wal kabateemu jarila juto hukumi madarrati do he wani ni rati do he de moko ni katakka de Mukuni ni arkanan nikaha waita lakoinu na gurban fudu herum to arga al khaliya in min al Mawane mawani arrakulla, katahani de tudala faba maar niemand Tahubarba al Suni Tokko, bij Jezussoni toko Muhramaten Dabartini, sahani jeetuur dat er zijn, voordat netan, ook al Muharramat bij sabab sababawhiting katahi suni rabaa hoosisheja. Waar je hoosisje kan horen de kopabaaf niet, hokmin hoosisje kon قباغوني <مع> ان شاء الله تعالى ربنا هلا في موضوعني حساس جدا وان كيس كيف تجرو وان نمر كيف تجرو حكمي هو ستا كان بيكم مرباتي ساده 6 من ولين دراسه ديولتي ديفدا ديولن توني حرم كانني هوتي يا غسانين 6 ان قدته والفودون كنتانه والفودون ارغاما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 ko toje ju sakka ho ho har ma marra ho to to raba aja da ma akka دون ga dadit akka istilaaha ulamaa shariaatitti Hoduda Anan een inzoon ulfara argami Akan het je zoeken kun, is hij de te hosiftu... aarifa godan. Ossotan hierum in gaatte wa hoosif de hoosif nie is hij daar moet hebben ramietje ata tanatay an atumasa do shurbu hujatu kanan hodo ko fami tiyo ka wan yo ka do gulletaade hukmin hajaran yo mana laalle gara mana sayolaande manan da kun ittinjiratu daimni kun gara do tade jeccu wa hadimni kajelccu mana yo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 حكمين أقوم توكو تهاججو. ضابطني هود إن سجدر مكوني مادي. هود إن سكانا لا كويسان شنجة طرابير نبولدراتي. هود إن س tokens نهوان دن نوتلا كاودان دينو أنا كامي كا كامي كنوتى هود إن سجتوني دان دنو يوجدن. وضابط الرابع هي أيل تقيم السدية باختياره ويتركه باختياره. هرمك أنا سيدنا موفيتين قبته ta wairra arifa kahati kaati wayi te harma ufuma kabate da'inikon ufuma hode ufuma huma u fe raalje tudda takka je lamela ma kun kabate ikhtiyar mufitin yo gatti akka no do hudda de mutti eh si shari'an kana ada lebe yo isuma hoda Hato ha Rakat is fatte iraka sunilla ka mujan ulama ni ulama eh sahih nya irati de majiru hillakka wamu yo sabab wahi irari yo sagale wahi daghe sagale tani ban ha odin sanaga didi seje de kunilla ka yo har makano soda jiru kana ke sa wada be kana gadi se tani titari hayni kunilla ka makkala illa kaawa mujalan ikhtiyar fi din ka batte ikhtiyar fi din harma tangati soso waawani mo wanto ko akka akka warraga e tittugo ada jeda. warre kare Karatani waawani ejada suwarre kare kara tane karaati sane naddambaatan mudata ko buddi fate yo dan takko babe no jira to ko tuma kanu la akka hakku mi sharri deesa akkata tan nemen toch dat hij met dat we namen voor de hoe ziet hij dat maar moet hebben niet jij dat mag doen al eh man ho ziet hij dat Garagaruman niet isa mali isamali o jee ne hoe shar'i zaman rasulati TV sandura ralle kaase haga arati to dala gajuru wan sera syari'an go tekana kana gutenam niyoh ho de abba ho de sanib ilmu abba de sanib Ilmota ha tataati ta inni ho de sunga fa syarti gutta te Hodin dubbatu hu de na tabanni kayadan kana ho ho to ma kulate ilmagodatu ilmagodatu kana kesa mal tujira muhalafan syar'iyyan gugurdol la mal tujira tatausadiye juleni tan denna tokofa mali namni kon isawa namo abba tani wa mama beinama syariat ti abba ala tani fmani abba birati nu fuamu nintau na ilmi كوني فالح شرع ان لما تا دا فا اني دو ايسا كان نيدا الله كونيل فالح شرع ابا شرعان كيني تفمالي دا كونيل سدفا اخ علم وتت لالعمه ورسلالون نماسلالون نتا هيمبا كاني لالو توكي ساجي كوني سادين وك شرع دي تيمباكو ري نمني كبال لاغي مهر مشر يوتا تملي را Aadjebatouk, jabatuk u verti. Hun sadenu muħallaf axarijat, tabernike, tsagiru. Fakumin tabernijda, kun il-gaafadura, għala, jalkaaf axarijati, pini gira, arabni, nibijiti, il-matokko, isi birattig u date, joogede, ta' ko magabrati tu, te teo, getse il-magoratu tu gira. Namni il-mankabne, il-magorate, il-miso di رسول الله ونكفي كارك صلى الله عليه وسلم ها يا ايوه زيد زيد بن محمد جداني وماتور زيد اين كانودي زيد بن, بن حارثه زيد بن حارثة زيد بن محمد جلامي بما تورغاف درا غاف زيد والرئيساهي كي خربين آية اذا كيتدبته فلما قضى زيد من هواه فران زوجنا كه تربين جليتوبته كانا و الى رسول صلى الله عليه وسلم فزيد قد دي زفون عربني مايته ان تعلمه في فوده تزوج زوجته بني وي تسان كان جنان من فوق ساب ربين قرآن أبو سيمال جلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعل أبعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم لآبائهم هو اقصى عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناه في ما أحبتم به ولكن ما تعمدت الله غفور الرحيم ما جتكم ربي موسى ما جت ردوبا والرئيس في وامتنى المكان ربي في في ان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 ابو تيساني دين يسو ما ورابو تيساني بيتان ورابو تيساني بيتان ابو تيساني ديوا ما طيب يو ابو توم بيكنو دين كو نتاكابي تامي بيامي كاي سدبري ازغه تكا حامي ازدو في نانتي ما في الدين shar'an qarati deebit wa itahana marre hukmin tabannida injuru jacca hukmin tabannida baga fa durajirullen dijirame dijira hukmin tabannida shar'an injuru jacca hukmin tabanni injir wa itahana marre ilmi buddisa ho kan fakka tawalin ilmi gudisa awwalan nan ticha guddi fatasanin fiwwam wa kanu tiwamun kan بكت ثنتي إل إل مهوس إذا إل مهوس إذا قديس أو حسيب نقول نبي رتي وان تقول تهيت وان تقول تهيت قديفات تو أتي حسيفت تو كقديفات باتو abba isati wa abba male uwa mun haram Sherat lamake zab ilmi hosiza gon hinda ala mo hinda wan hukmi waita hosibni kuni buta mi irati rawle hinto bana Hintadule lale isanille wam namon nigali wan u fi ilma hosiza tokko takka ke inne buddi rate ilma maar dat hij balu, dat hij het jij ook in hem en gaf in de baladi. Dat kahujo, dat ga je wat is om dan gama les en in een malif il makana ipimta en abandu ganda lekker te zien kuni dogora gouda abaraka lauw Akka akwa wannekun bakajerule akadijeramu a ban dat hij male a barberat in of wamun tahu أباب رات نخوام ننتهو سنوالين قالوا لن انتهو حكم شرعيك ست تعال الرعا ليهو مانقبو علمي أكسي تعال الرعا ليهو مانقبو بارك الله فيكم سن حكمي تروحنا وان تبني لالو اكنا خقاتي طيب ما هو الرضاع المحرم؟ خوصف نشريعان دبت خيو شرطي سنگوتة علاقاء في سير وفي سنگوتة اجا سني اثنى هاتف تهاتف ارتاحا مكاسات اثيكا باتا هوف كارهين جاسانى مرتي رحمتا هوف كاكا مني كولاكا ميكا بوتا سنجدان اني دران اياكونا همتاربات هاو سينكونا شنتا هوف نكتا barba ce sar yoshani ga ni jiddu ulama ati tijuruka dubbasamu kuni wan tolla ni ilmi jiddu wa ita talaba ilmi da male harama ko raje tun rabbin qur'ana ke sati wa ma tahukum male tingo Nijetu je Nisa Hajetun, da ni garin Latu Hadimul harimul masata wal masataani je de mafhum ni wani hun iwan, geloof en talban, almindelij klopt die, niet als je dit doet, dit te goederen. Geloof en jurkana, zeer ni-raajen ni-isamali, shani gadio, tehentahujatja. Mutilat ni-tahujatju, dit de koeflamen tahujatju, nasin serie ni Muslim. Kies het erover, jira, laat u houden, de massa toe, wel de massa daar. God aan de kaafih, Allah matoudun de kaafih, Allah Haram ingoot. Je bent de koeflamen tahujatju, serie aan شنجت نوهمه ماليوك جد انتاته <تصفيق> عشا رضي الله عنها كان فيما انزل من القران عشر رضاات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القران رواه مسلم حديثه صحيح مسلم كيسات لو بكانا كايشانو ديتي رضي الله عنها وارضاها غاف درا قرانه كيستي نسا نسا نسا حديث صحيح مسلم Eg is een ischani bekam toe dat een Suni jiddi ramijeldt. Ischani zijn in Niger was de sultan. Salallahu alaihi wasallam. Weet je kan hemaren? Schantehun barbaatsaada. Jeetju schantehun barbaatsaada. Kun je is het ook? Laat maar hier toch komt hij. Jeetju, als Muslim keesje, die gaat over de laatste harmele masten, al masten, dan jeetju, een Shanin kuni muitava rajecha taka in nila mata wannebu tamul sera hot in sake setti. Ayakuna fil houleini. Amata la make setti tahula. Amata la make setti tahu. Amata la make setti on tahin. Yo, Amata sadihi. Amata abushaniti holeho. Yo, good dan holeho. أكّام أسيت دبّتها جرّوب حينها، جُدّها هوسيز نيتها مونتها وجه جوي تروحنا. دليل لكان أما الأمّ ثالما جدّه كان. أولاً آية نّخوسي سدّبتوا والوالدات يرضعين أولادهن حولين كاملين لمن أرادا، أيُتم رضاعاً. آية كنا رواه النّفود مُجّانا نُلاماً زمني كيس هوسيس الأمّ ثالما نبني جُدّها توفى. Bakkit de hoos in uw gutam Amata la Majetuda. Hoos in de setigutama Amata la Matigutamajeta Amata la Matig, hoos in uw gutamie. Wanneer kan ik le horses en Rabbin Rabin, hoos is er Amata lama Namnibu tufet. Kabuta tufet Amata la Matigutama, Matalaman, boda, hozes en jetamu jetan. Wat je niet zet de la Taka قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرنا من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه رسول صلى الله عليه وسلم ويسأل آيشاء الرد والسينا نما تقو برد تأرغن نما تقو برد تأرغن آيشاء برد ويسأرغن دوما فول لساني دي جيرمو الرد تأرغيته ما لنا نكون ويتا جرانين من الربا وبوليس لكي يكا هو سيساتي جتين ويتي سينكانجتو رسول صلى الله وعلى سلام جرانين ونزرنا مني هوانو كنا من سنينجتو كان هوباتا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا in de maand Rabathu, in de maand Rabathu, in de maand Rabathu, in anan maand Rabathu, in Kabela isa ananumansunchufu. in de hadisa. Rabathu, in de maand Rabathu, in de maand Rabathu, de maand Rabathu, inde be tosanana burje ko tatadu gete ko maayi to wanna jara male yo wanni narda tunjuru kana tun hadisa kuni way ta daibni anan sammale wa ambira nya tun den den ka anan masani injira to kama anan suni be le sai rade juda. je chuda takka kuni maaje to kenare way tin anan be le rade bisu way zamana ho tesa sanke zamana ho tesa me ka je حديث بنته ستي أم سلمان كودية رضي الله عنها دليل لس دفعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما ختاق الأمرأة وكان قبل الفطار حرام قط عند ده هو وان جرى بوتة ما ل وان دايم جرى إسحانة في جرى بوتة ما لمر إيمان إسحام راميسان بوته كجرا إسح بوتة ما حرام قط عند ده هو Akkumasan masan wa kana qablal shaitan ho sis gusu nduratti ho so da'im ni kon har manggu wantai yo e gagu e hode Intahu je hadid ni kon sayya musaiya hadisakana ulama garin munkate ejadani hadisakana munkate ejadani Hulasan hadisakana ke setti jadamu khulasan hadisakana ke setti cumfan wan jadamu حبيبنا كن تقفه قراد داتين دوه كان ابا سبل الله عليه وسلم ليباتاجيرا قراد داتين دوه ابا رواه الغليل ليباتاجيرا حديثا ديبالا ماكم لما دي باتو قوشان تمام رتي رواه الغليل كيسطلالو اندند تاني دوباتاني جيرى حديثني خرى خران دوفه ون كوني بتحقيق الحلقة تدري رسالة مفورة حديث نكون صحيحا خلاصان دبينا حديث نقرأ أعداد ذاتين روفه قراءة ذات سمر الهندو باتينما من كتاب سوره رعد هي سه حديث نصهيها حديث نكون كان ويتذكرنا حديث سكانافي حديث صحيح مسلمي آياتا دا إمام تخطو مبارباتيس حولين زمنها وسيازان كسرت تهون شرتي دا جدجو أكنة بارك الله فيكم يوم ماتت لك مرتي سنواتي مال سالم هؤلاء رسول صلى الله عليه و سلم رفعني سالمين كن درام مناكين نتيجو داتي غافا درام يمكنني تري امممتنا بين ابى و مجنانين ابى أب و مناكين نجرا نوبيرا جرا نوبيرا جراء كنغونا جرا جرا جرا جرا جرا جرا جرا جرا جرا جرا جرا جرا جرا hoe is die red te haren tegen dat Kun je namen magudda, namamata kun je oli? Karel daar was het. Dubbel dat kan nam dat nien? Hij kun ook dit zijn nam namagudda hoe is zo'n inziru? Weet hadis kan ik Hadim hadis is het hadis kan ik. Niemand maget dan wat je wellicht ik ايه جئت را صحيحني كعلماء اني ارتي ديمان اولا ون نتيلا لو جدان ورغارين خاصي سالمي كما سالم قفف دف سالمي مثل كدف نابي رانغو جدان وذكر جن العلماء ان هذه الخصوصيه هل خصوصيه عين او خصوصيه وصف خصوصيه عين ام خصوصيه وصف كان الجملجه جودا sila khususiyatu 'ayni yojenne salimi santokko cana mabirato ko huntahu jacca au khususiyatu wasfin khususiyatu wasfi yojenne nata khususiyyan hallanyain halanya hallanyain sa wasfi yojenne nata se namni hala akka salim kabu hala ka salim dun akko ma salim santaha namabirati fintau ka wasfi sanin kabne jeccu khususiyatu 'ayni jeccu bi khususiyatu wasfin jeccu دوبه إذا كانته خصوصياً حديث سالم خصوصية وصف خصوصية وصف ذاتي وصف سني مالي والركن برد كجدة بكبرة بكدرة مقبو جردية مقبو بلغ بلغ فرياته جنان خص حرامته إجراني نم نكزي نرجع مريم ما أي أرجع من جندا مُجَادَرَبَ مِنَ الْفَاحُوَدَةِ غَنِّي فَدَتَنِي إِذْ مَعُودِيَانِ إِلْمَنَمَةَ دربمی دیر ابان سامبی کام غاب قدساني دشانی بکازیلا نمر رحجه باتو گاو بکاد گونگابو حال ظالمی والفکاتی مولینثکان والفکاتی یدان وایذا کانا خونی کسالیمی ما تیدا کرسی فاما ماری سا خصوصیت ماذا خصوصیت وصف نو وصفی اک سالیم سان Rakkun Akana a kan ik jertu, kabel kabelaar gaat dee munkame, kwarra sani aci nya tu aci rook ook aci galu aci santa ha hadis walitika abatama kabajan olamani. Was het Hasanu Salbu Salam Dubbiem konie barida hadis ala Chudala Itisuf Jarabang Subuhul Salam, lees je tekenen en Sedert ulamani olamane kasti tilara tarifa keisat itya keke, amma maka, ho zeven ischanta ho, ulagal alamto, lamata amma ke yo hajan ittigeistite rakko na kasalim sunjira demale jenna tha, aslin amma tomala makaisat da, wa hamlin, tarifa keisat to kansan ulamani kasti tilray nan titin ho to tuni, taabba warra kabdu anan isikun kaida anan kuni abba warra ti walin jira kanarra argama ka iserra anan sababatani mirgaje to da ka hangenade sababba warra ka anan sun argame je to kana ho isini neer min ta katade tanga meta kayo ho osohar milla ko anan katiba uthanate hillala mujje kuni ik ga maar even akkatana ulagan zien jij de Sahih ne, ik zeg dat. kun je ook Ega kun je boda bood, mal, argamare. Shanhode amatalama kees zijra, als je daar moet gaan goed daten, je Alakan, موشاه اقناع جديد وراينا ارهاق اقناع معي نطلع جامعه تتحايل جنوكا واني نورك انا والديد مكابوى هوري جدازه جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جواز الخلوة بها والسفر معها ومعها جدينا ما؟ نعم وعفريتنا جدينا كانان ألا ونين على قوة رساني والتي كبنجور ثبوت المحرمية رحمنا جدو مشاخداتي جدو هذا هو سبستي جدو جارسي جارسي سنيتي بطي أرغمتي اسي هو سبستي سني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 het rahimumman Warasani arrasan in fi muda kanan jidduti argamte lamma jarasan Oboleti, hosisa wal inho dan fudun hada takkahu irraho isang fudun Takahu takahu adada isi fudun haran. haramumman wal fudinsa sababa hosisa kanan jidduti argamte lama Sadafan ja, dan lalun dan de mahramen, shar'i da Iran Sataratan. Iran 70 dan die was aan het thor budgetje, le daar was hij neergega, jaarum men de rabaa, men ke setti aan rabaa aan thor budgetje, daar was hij neergega, dan zijn dat raja lalun is inba ka kun akuma bole tu fi walin ko ba bahu dandahu imala walin karade mole hajji tahina sagara biratu tahina khara لا هل يثبت به الولاية في النكاه وليته يدندح راجل الكتاب لا انته ايه بيان خطا رحم الرتي واجب الطيو خطا ان واجب هي غوم غوسي ساتو كن كهو فيلا كون اللي اتكن سبا سنتي كوني kunnen we dan? Weet het een kanaamari afrare hugen nezen in ala? Wanneer toch ook een terreur rond je afransen in ala? Wanneer het er aan rond je? Bakatanati Arabun de kumbareda van de beponnen van de stad. Doe binnen de jabakatanati en manaval in Tibahata. Als ik in Amameka jirama, namameka de bernie nama sadi nama sadi interview toko had a hostie te la mata a ba a ba. Abba is de zijkant die je Abba Lama, sadafa mouchahode. Haada hootibte. Dierse is de zijkant die je je hebt. Sadafa nennu. Mouchahode. Haati tuniwaasari kabdi. Haati waasari kavdi. Sadema ali. Usoola kabdi. Al Abba kabdi. هذا كفدي، أكث ما هكفيته ولدي من تكيس، وسول كفدي ها تيسون، ثق ك، لما قردي. قردي. قردي. قردي. لما، صدفة حواشي كفدي وانسيت نان نو، هو بليان كفدي، أبيرا كفدي، إيه إيه, إيه. واسدي، على والفروع. والحواشي أبالي نكمل سنيني أبالي نكذب أبالي نصوّل كبا أبالي فروق كبا دم إثام إلمن وفيه ركبا إلمن ثلا كبا حواشي أبلي يان كبا أكذب أبهرت أديكنا كبا إل مي wat is de tafel? De tafel is de tafel. De tafel is de tafel. De tafel is de tafel. De tafel is de tafel. De in is de tafel. De tafel is de tafel. De de tafel. De de tafel. De de tafel. De de tafel. De de tafel. de Jihad Sagal Argin, jij bent Jihad sagan, Jihad Sagal Argin. Jihad Sagalikum Rahima. Jihan Sagali Kumarti Rahima. Ik heb het gezien. Ik in het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het het het moet jij horen ik kan af, in deem, kun je maar eens is it. A abban isi iets moet jij kan af rahima, ik ga kijken hoe hossisadi, ik kan smet deem, Adada adada op beled tien eensie, Adada. beled tien eensie moet gara hada hossisadi, wij tekenen gara hada رحيم من دائما هدي ايغا سير عفيكه غوتا توتا تي تجري في اصولها وفي فروعها وفي حواشيها خوند جيگه سلني فجاتي سرو عايگه سلني خجاتي حواشي كه سلني ني دينتي جچا ابانو ابالنا کومزاني وان ردي بينوفن كام ابا كبا ابان جا كا يو هو سيزا كغار عباس ها تي Ako hoesisati tagara bari. Obolezi abada malisati, abera Hosisati takau wasila adera Hosisati Wa itakana amarre khara abba nille Mahrami jumantuni, tajri usulihi wa ihi ha, wa hawashihi. Hawashi is akhers alleeni دائم توس دائم توس تابي هنا دائم كن اصولني كباجني فرو اللهني كباجني حواشي اللهني كباجني دائم كنر ور كناوني رحمتهو فرو عيساقو فرو عيساقو وان غف قدت اني هرقفتو ورثني رحمته ويسكن أمره، أصول إسا، أصول إسا، ورد على تف أبان إن ده على, على هما حواشين إسا، وببليان إسا، وببليان إسا, إسا، إن ولين ده على تي ولين ده على تي، وببلي تيل، وببلي سيل، وركان هو، إن ها ايثات هوسي ساتون كاب دومال ولتان او بوليتين فودو نينتاو ايسا فودو نينتاو بيساو ريكانا او بوليت ايسا كاي ساتو با جيرو اسودو فم جتي دارفو ديو ني تها بغا ماتوبين نوغالي كون ني حواشي زاتي كان فودو نينتا خلاص وادي اما وادي حاميت اما غراموجاتيتي فرو ايسا وادي ني فولدوراتتي هورمالي حواشي نسا تي حواشي وان جارا موكون او بولين ابيرو تا جارا موتا كانا اصول ايسا ابا جارا ها جارا ابا دي جارا حارثا تي نيللي كيسنغالني جچا رحيموم فرو ايسا ريفو نامي ريفو تو جيحات اور باتو رحمات الله طيب جيحان قوت جيحال كامي جيحال لما اصول انو تي في ايوا اصولي ساتو اصول مجاهدي في حواشي مجاهدتو مال تي جتو سانتو کوفے جچا حواشي گنتے تصحين دي ما كاني صافي دنو سنن ني چنين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 فقال إنها لا تحل لي إذن هلالنا في انتابع الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسر مجتنز سلامال تاتيب انت لابيرات انت لابيرات أخنا ميتي سلاحول اني بكى إذن حواشي لموصول انتبه حواشي لأيذن هاوشيك هاوشيك هاذا رسول صلى الله عليه وسلم على جرانا ان ها لا تهلولي ان هبنات أخي من ربا هدم لما تاخذ كجرن توكو او بوليس باب و اي سيدي عائشة اي اي اي اي كان نتي اي Haat ik koeisie, haat ik A haat ik het. ik haat ik haat is haat ik haat ik haat ik haat ik haat ik haat ik haat ik haat ik haat ik haat ik kun ik haat ik haat ik haat ik haat ik kun, hayya ma ko wofi diten senusa bara di ane Keti raketi takka ane abbe raketi jaden ko sisa dubartin na ho sise dubartin yarti abba ko isiti ane dubartin na ho sise ana sijid do alaga mal jira jetten ento jettenaga rasulaga badutti dubara rasul sallallahu alaihi wasallam رسول الله صلى الله عليه وسلم مال يكن عايشان افلحين او بولس ابان كويسي دفيا كاتو سينان جادي اكنه جادي رسول الله صلى الله عليه وسلم مال جاني نايشان ها فامرني ان أذن له اسف حيما قدتي رسول لنا جاني وقال إنه عمك من الربا جچا ادي ركعتين انجراني apa mahramiyumman hawasi ke sedemu isi hadis la margane to hawasi ke saudeemu In sala abera akkam fu ne godu amma aderi mahrama syar'i te he iratti seno i wajim bahu ni tahajju nugarsi sejeccu barakallahu fikum koni ma dalila hawasi ke sallae rahimumma ni deejju خلصوا أنو الكتابان ينimalsي، جرى هذا هو سبتهين، وصول إسحاتي في فروع إسحاتي في حواسيس السالين يدمثي، جرى باتين الله، وصول إسحاتي في فروع إسحاتي في فروع في كانتي، كيسن دمته جدا، فدا الله فيكم. المثل الأخيرة.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 كان هذا برسيني ميتي. تعيش يوم نمت يا أبا هو سيسا كبابي أبا هو سيسا أباد على تهمله أبا هو سيسا يوك أباده. جارتين أبا هو سيسا هو سيسا يوك أباده إلما علم هو علما ما عدلته نيتي اسحبو ربي حراما قلت وهلايلو ابنايكم جدي حراما ولكن يو علم هو سيسقبات علم هو سيسقبا نيتي العلم هو سيسقبا سي يو سي ربا ابني بنت صح ربا ابني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 طيب هذا هو سياق باتي ورري كهذا هو سياق باتي هذا ده لفة ومهاتونيسايكمي هرامة جن تايسين هاتي ايسي صداتي طيب هذا ايسي تهوسيسا هذا ايسي تهوسيسا فولون ها اين الفقهاء على كل حال جمهور اهل العلم الجمهور قالوا لا يجوز طيب شيخ الاسلام بن تيميه اده شيخ ابن عثيمين اللي جج شيخ الاسلام بن كانت قناه الصحيحه اذا ما جدانين مال لا دخل للرضاع في المصاهره صد ما كيسه هو سفني وان سينو كبو هنا الجمهور وهنا شل سلام التيميه جبلاني كمان يعني ورجاح الشيخ من التيمين هذا تراجمنا في كتاب الممثل جزء العلماء صفا دي بادي ده مصديره دي بادي ده مشان ديتي راجوني ده دوبو ده كانا إجماع أجد صلنا حتى جمهورا براء ثري إجماع أجد صلنا من جرا حرامو من جرا كنا إجماع أجد صون صحيحا متي جنوا العلماء نجروا إجماع أجد صون صحيحا متي الرجدا علماء منهم الأئمة أربعة أئمة أربعة مزاهي بالله كثيرة جيران حراما صدمة كثيرة تأثير أبا هوسيف نجيران ما دليلكم رجعنا كثماري وتجلان إنو مت جمهوراتين رَجُلٌ كَانَ مَنَكَتِي آنُ جَرَن تَكُفَّ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَبُ مِنَ الرَّبَايِ يُسَمَّى أَبًا وَلَا تَنكِحُوا تسمى أبنائكم والابن مِنَ يُسَمَّى ابنن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرداء ما يحرم من النسب دليل يكون امرن دليلا جمهور قباتني صدم ما كيسث لين اثر حولن تهولن فولون حين تهولن وربك السون حركت كبندوبن اول ما هذا دايو kitalaqat tihada dalte male hadara da'ir rambu oso akas kata hota te dubbin haddu tubada baba faraida ke ومها تقوم جربين دباتي اوالا وصو مها نسوني متلتاتي ويتادوباتي ومها تا هو سيسرى تيجي تابعو ومها تا هو سيسرى تيجي ومها تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا الذين من اصلابكم كايسيني ربا ينجل منصور فيسيني ربا هنكم ماليف دوفه جمهور الليفتين دي سان قدروا على كل حال مال جدانين استثناء اسيتدوفه كوني كمن اصلابكم جدوكون علم تبني دا علم تبني كويتسان امبي اوفال واهون دان عبد العلم المراد آتي متي جراني؟ جاي برببي. سيله المربي علم متي جد؟ رببي نعساني أكوان علم سانكيسة نسينه استسناغودا. كنيلين دبيرةج. سبب أكثا مسألة إثي. خذ جاب واني ورد غرنا لي وان الرجاء واب إشارة تنا را خان شن تقبل لفتة بارك الله فيكم اكجت شاتي اكجت شاتي جمهورية ايمان أربعة لين أكما جلني ورد مذهب غرني لين دبينكني هم بكا ويجي شو رتي ديماني دبينك أنا ما تو اكك بجاتي فيلك كاتا اكيكا ربوماتو بيكا أكي Chilaf Hindira de dat u weet en Kun er niet kun niet jira. Chilaf is aan het le. Akan er op de jabata niemala. Kan afgedicht. Akan het bijkooparbaat is. Hukm is er ieder dan hun deno. Jelat boene. Hoop dat In Sawaban, van van Allah en in fouten van Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dat geef ik tota, ik tota, dat de tota, dat geef ik ik aan de tota, dat ik aan de tota, ik aan ik Het is een We zijn niet meer. Het Het is maar daar houdt Ulama, ik heb je goed. Je hoort mij niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet.